ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده أيها الإخوة الكرام فمن بمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت السابع من شهر جماد الأولى سنة ست وأربعين وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نبتدئ في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى بداية باب المنطوق والمفهوم حيث مازمنا في أبواب دلالات الألفاظ وهي صلب علم الأصول كما تقدم مرارا وهي تأتي في خاتمة هذا النوع من الأبواب ليعقد المصنف بعده رحمه الله تعالى بابا آخر ينتقل بعد تمام هذه الفصول في النسخ وسائر متعلقات باقي أبواب الوصول سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم نافع نزداد به أجرا ونرتفع به عند الله ذكرا وننال به مغفرة الذنب ونزود الرحمه وغشيان السكينة إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولأمة المسلمين قال المصنف رحمه الله باب في المنطوق والمفهوم هذا الباب كما تقدم يا كرام هو في سياق أبواب دلالات الألفاظ كما مضى وحتى يتبين لنا ما نحن بصدد الشروع فيه تقدم أن تقسيم الأصوريين لدلالات الألفاظ يأتي من صلب عنايتهم بهذا الباب تحديدا لأن علم الأصور كما قلناه أكثر من مرة يقوم على شطرين كبيرين الأول منهما الأدلة والثاني دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة الأدلة يبحثون فيها مورد الأحكام فيقولون الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس فيما اتفق عليه وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الأدلة المختلف فيها هذا نصف عم الأصول أي شطره من حيث الموضوع الكلام عن الأدلة والحديث عنها والكلام هناك ليس عن تقصي الأدلة الجزئية لكل حكم فهذه صنعة الفقه والفقهاء لكن الكلام هناك عند الأصولين من حيث تحرير الدليل ومتى يكون الدليل هنا دليلاً وما أنواعه إذا كان مثلا دليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع والقياس ما القياس وما أركانه متى يكون صحيحا ما قواديه والإجماع وأنواعه وهكذا في كل دليل يحررنا فيه معنى ذلك الدليل ومتى يكون مورد الاستدباط الأحكام القسم الثاني من صلب علم الأصول هو الحديث عن دلالات الألفاظ. لأن أجل الأدلة الشرعية على الإطلاق الوحي الشرعي الكتاب والسنة بل هو أصل الأدلة فإذا كان القرآن والسنة ألفاظا فالقرآن آيات تتلى والسنة أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار المهم هنا كيف نفهم اللفظ من القرآن ومن السنة فبوّبوا لدلالات الألفاظ بأبواب عديدة ومسائل في غاية العمق والحذق للتحري في معنى كل لفظ يرد في الأدلة ثم تأملوا معي في أن عناية الأصوليين ولن أقول إغالهم لكن توسعهم وتعمقهم الشديد في بحث دلالات الألفاظ نابع من قضية مركزية ما هي؟ هي عظمة الوحي وتعظيم النص وإجلاله وفرض الهيبة والإجلال له يستدعي أن نفهم من النص كل ما جاء فيه النص أو اللفظ في الدليل عند الأصوليين والفقهاء يا كرام مقدس معظم محترم ومن لوازم ذلك أن يستنبط منه الفقيه كل ما يجتمل عليه ذلك اللفظ من المعاني والحكم والأحكم فعندئذ قالوا اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه الجملة تدل على معنى والكلمة في سياق الجملة لها دلالة بل الحرف في سياق الجملة قبل الكلمة أو بعد الكلمة أيضاً يدل على معنى وتختلف دلالة الحرف وهو حرف فكيف بالكلمة فكيف بالجملة فكيف بالسياق أكمله هذا نوع من لون من العناية الجليلة التي تدل على تعظيم أئمة الإسلام لنصوص القرآن والسنة فكانت هذه ثروة عظيمة الحقيقة حفلت بها عبارات الفقهاء وكتب الآئمة ونصوصهم رحمة الله عليهم ثم جاء دواوين الفقه كلها تستقي من ذلك المورد العظيم في الأصول نتعلم كيف بنوا هذه المنهجية العظيمة في احترام الأدلة واستنباط الأحكام منها فقالوا لك يمكنك أن تستفيد من النص الشرعي من الدليل الشرعي من الآية أو من الحديث بكل وجه ممكن تستفيد بمنطوقه ومفهومه ومنطوقه سواء كان الصريح أو غير الصريح ومفهومه سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة ولك أن تستفيد يعني كأنه يقول لك وظف هذا الدليل وهذا اللفظ بكل وجه ممكن من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت هذا لما؟ لأنه كلام حكيم خبير وكلام الحكيم كل لفظة منها تدل على معنى ولا يمكن أن يكون فيه شيء غير دلالة تنزيل من حكيم خبير بلد حكيم عليم فالحكيم والخبير والعليم جل في علاه لا يكون كلامه إلا على تمام المعاني التي تتضمنها الألفاظ والسنة أيضا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما لما أقبل على كتابة حديثه فلامته قريش فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسه بيده ما خرج منه إلا حق يشير إلى فيه عليه الصلاة والسلام فالذي نحن فيه باب في المنطوق والمفهوم وقد تقدم بكم قبل ذلك أن دلالة الألفاظ تنقسم عند الأصوليين بعدة اعتبارات فمن حيث الوضوح والخفاء قالوا لك الدلالة إما نص وإما ظاهر وإما مؤول وإما مجمل فالنص ما كان واضح الدلالة لا احتمال فيه ولا تردد في معناه لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو قطعي وهو أقوى الدلالات وأصرحها ويقابله على الطرف الآخر تماما المجمل وهو الذي انتهين منه في مجلس الشهر الماضي المجمل الذي لا يدل بلفظه على معنى إما لكون اللفظ مشتركاً أو لكونه مبهماً أو لكونه يحتاج إلى بيان تفصيلي. قال الله تعالى في الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. طيب وما حقه يا رب؟ الآية وما بينته؟ فهي من حيث مقادير النصاب في زكاة الزرع الآية لا بيان فيها. بينتها السنة فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. وما بينت الآية صفة إقامة الصلاة قال لله على الناس حج البيت وما بينت الآية كيف نحج البيت وكل ذلك بينته الأدلة الأخرى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هل القرؤ هنا الحيض أو الأطهار الكلمة محتملة فوقع الإجمال وحتجنا إلى بيان من دليل آخر فإذا النص إن كان واضحا لا ريبة فيه فهو نص وإن كان لا يتبين المراد منه ويحتاج إلى بيان من غيره فهو مجمل ويلي ذلك أو بينهما ما كان من الألفاظ في الأدلة الشرعية ظاهر الدلالة في معنى مع احتماله لمعنى آخر فإن أخذ بالمعنى الظاهر فهو ظاهر وإن حمل على المعنى الآخر وتركنا الظاهر بقرينة جعلتنا ننتقل إلى المعنى المرجوح فالظاهر ظاهر والمرجوح أو الراجح ظاهر والمرجوح مؤول وكل هذا قد تقدم الآن بين يدينا تقسيم آخر باعتبار آخر دلالات الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة أي آية وأي حديث لدود أن ننظر في أحكامها تنقسم إلى نوعين من الدلالات ثم هي تتفرع إلى أقسام قال المنطوق والمفهول وأنا أبتدئ بمثال واضح يفهمه أي أحد قال الله تعالى في بر الوالدين فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما نهى الله جل وعلا عن التأفف في حق الوالدين فصار من تمام البر السكوت عن كلمة أف عند تضجر الولد من أي موقف يحصل من أبوي ومن العقوق التلفظ بهذين الحرفين أف والآية في هذا نص واضح فلا تقل لهما أف فدلت الآية على تحريم التأفف لأن الله نهى طيب لو قال قائد فما حكم لعن الوالدين والعياذ بالله أو شتمهما أو مد اليد يضرب بهما ستقول آه هذا, هذا محرم من باب أولى الآية هل قالت لا تضرب لا تلعن لا تشتم الآية ما تكلمت الآية نهت عن التأفف أي مسلم عاقل لو سمع الآية فلا تقل لهما غفن فقلت له إذن هذا لا يمنع من الضرب ولا اللعن ولا الشتم قال لا يمكن الذي ينهى عن التأفف ينهى عن ما زاد عليه من باب أولى هذا عند الفقهاء والأصوريين يسمونه دلالة المفهوم دلالة المنطوق ما نطق به النص النهي عن كلمة أف دلالة المفهوم ما تفهمه أنت من النص إلا لم ينطق به اللفظ إذا ستقول استنباط الحكم كالتالي تحريم السفر مأخوذ من منطوق الآية فدلالته دلالة منطوق وتحريم الضرب أو الشتم أو اللعن والعياذ بالله مأخوذ من دلالة المفهوم لا من منطوق الآية فإنها ما تخلمت عنه هذا مثال يسير لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم فنقول المنطوق تحريم التأفف والمفهوم تحريم الضرب أو اللعن أو الشتم وما إلى ذلك هذا مفهوم موافق يعني تحريم التأفف ومثله تحريم الضرب أو اللعن أو الشتم مثال آخر في أنصبة الزكاة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح قال في الإبل في وصدقت في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة فدل على أنه لا زكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة بمعنى أنها ترعى وتأكل من العشب لا يعلفها صاحبها ولا يشتري لها الطعام والشعير والعلف ونحو ذلك فدل الحديث بمنطوقه على اشتراط السوم في الغنم لإيجاب الزكاة طيب فلو سأل سائل فإذا كنت صاحب غنم وغنمي ليست سائمة أنا أعلفها أنا أشتري لها العلف غنم أو بقر أو إبل ستقول أفهم من الحديث أفهموا أفهم من الحديث أنه لا زكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها هل الحديث تكلم عن الغنم المعلوفة؟ الجواب لا لكننا فهمنا إذا هذا دلالة مفهوم فأصبح الحكم المستمبط من الحديث كالتالي تجب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة وهذا دلالته دلالة منطوق لأن الحديث تكلم به وأفهم أيضا من الحديث أنه لا زكاة في الغنم إذا كانت معلوفة لا زكاة لأنه جعل وجوب الزكاة مقيدا بهذا الوصف وهو السوم أن تكون سائمة فإن كانت معلوفة فلا زكاة تجب الزكاة في السائمة لا تجب في المعلوفة هذا أخذناه بالمفهوم والحكم مخالف المنطوق وجوب الزكاة والمفهوم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة فسميناه مفهوم مخالفة بعكس مثال الوالدين فلا تقل لهما أف كان تحريم الضرب موافقا لتحريم التأفف الذي جاء في الآية إذا المفهوم مفهومان إما موافق لمنطوق النص أو مخالف فسمينا الأول مفهوما موافقة والثاني مفهوما مخالفة هذا تقسيم منه تفرع الأصوليون في ذكر أنواع دلالات اللفظ بهذا الاعتبار قال رحمه الله باب في المنطوق والمفهوم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الدلالة تنقسم إلى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق فإن وضع له فصريح وإن عنه فغيره أنا سأبتطئ المجلس الآن بذكر هذا التقسيم مجمدا لأن المصنف رحمه الله اتبع طريقة التفريع والتعريف بالتقسيم ما عرف كل نوعد لكنه استخدم طريقة التعريف بالتقسيم وهي أحد الأنواع في إيران التعريفات لكل المصطلحات التي تكون إما متباينة أو تكون مشتركة في مورد تقسيم واحد من البداية سنقول الدلالة اللفظ إما أن تكون منطوقا أو مفهوما وعرفنا الفرق المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل نطقي والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير ما نطق به أو في غير محل النطق إذا الدلالة في اللفظ ابتداءا تنقسم إلى قسمين دلالة منطوق ودلالة مفهوم نبدأ بالأسهل المفهوم إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة مثال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فإذا كان الله يحاسب العبد يوم القيامة على مثقال الذرة فما حكم ما زاد على مثقال الذرة أولا إذا هذا مفهوم موافقة أو مخالفة وافقة قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار والعياذ بالله أكل مال اليتيم والانتفاع به حرام بل كبيرة من الكبائر فماذا لو لم يأكل مال اليتيم لكنه أتلفه أفسده أحرقه أغرقه هو ما استفاد منه لنفسه لكنه أتلفه هو مثله أيضا في التحريم لأن المعنى هو حفظ مال اليتيم فإذا أفسده بأكله أو بإفساده بشكل آخر فقد تعدى عليه هذا أيضا مفهوم موافقة مفهوم المخالفة كما سمعت قبل قليل في مثال سائمة الغنم التي تجب فيها الزكاة فإذاً الدلالة إما منطوق أو مفهوم والمفهوم إما موافقة أو مخالفة تعال معي إلى دلالة المنطوق وانظر كيف سنقسمه المنطوق إما أن يكون صريحا أو غير صريح المنطوق إما أن يكون صريحا أو غير صريح فإن كان صريحا فهو إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن دلالة مطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه وهو منطوق صريح ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه أو ضمن معناه أو جزء معناه فكلاهما دلالة منطوقة صريحة القسم الثاني في المنطوق غير الصريح المنطوق إما صريح أو غير صريح غير الصريح ما دل عليه اللفظ بنطقه لكن لم يوضع اللفظ له لم يرد الدليل لأجله بل جاء لمعنى آخر ستأتيك الأمثلة مثال المنطوق الصريح فلا تقول له ما أف نهى الله عن التأفف هذه دلالة مطابقة الدلس مئزاز والانزعاج والتذمر من تعامل الابن مع والديه أيضا منهي عنه ضمنا في معنى التأفف هذه مطابقة وهذه تذمر لا إشكال فيها أما إذا كان اللفظ جاء لحكم أو لبيان معنى ثم أمكن استفادة معنى آخر غير مقصود من ورود اللفظ أو الدليل أيضا يسمى دلالة منطوق لأن اللفظ جاء به لكنه لم يكن الكلام مقصودا له ولا وضع لأجله هو دلالة اللفظ بنطقه في غير ما وضع لأجله هذا النوع دلالة المنطوق غير الصريح تنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيماء وسيأتي كلام مصنف عنها واحدة واحدة لأن كلها تدخل في دلالة المنطوق غير الصريح وما تكلم عن المنطوق الصريح لأنه مضى معنا مرارا. وجاءت أنواعه الظاهر والعام والأمر والنهي كلها دلالة نص واضح في معناه ومنه أخذنا دلالات الأحكام الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام للاستغراق والتخصيص بإخراج بعض أفراد العام وكل هذا قد تقدم ذاك منطوق جاء اللفظ لبيان معناه والكلام ها هنا لبيان القسم الثاني من المنطوق غير الصريح الذي تكلم عنه المصنف قال رحمه الله الدلالة تنقسم إلى ويمكن أن توضعها هنا تقسيما أو تشجيرا إلى منطوق هذا القسم الأول من قسمي الدلالة لأنه قال بعد ذلك بنحو نصف صفحة أو صفحة وإلى مفهوم هذا القسم الثاني وما بينهما هو تقسيم للمنطوق فحتى لا يتشعب بك التقسيم وتظن أن هذا قسيم لما لا يعد قسيماً له الدلالة تنقسم إلى منطوق ثم شرع في تقسيم أنواع المنطوق ثم رجع فقال وإلى مظهور وهذه طريقة المطول لأنها تعتمد على الاختصار وعلى فهم طريقة الكلام الدلالة أو الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح المقصود بها مصدر للفعل دل وهي كما تقدم تعرف وكون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر فإذا فهمت معنى هذه الكلمة وبالجملة لازم أن تفهم منها معنى آخر فهي دلالة أنا أشير لك بأصبع إشارة ما فقل لك هكذا يعني قم أو هكذا يعني يجلس أو هكذا يعني يسكت أنت فهمت من الإشارة معنى؟ فإذا هي كونه أن تفهم من الشيء معنى يدل على معنى يلتزم أو يلزم من ذلك من تلك الدلالة. قال الدلالة تنقسم إلى أولا منطوق. قال وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق ما دل عليه اللفظ في محل نطقه يسمى مفهوما فلا تقول له ما أف دلت الآية في محل نطقي على تحريم التأفف قال فإن وضع له فصريح وإن لزم عنه فغيره يعني فغير صريح المنطوق إما صريح أو غير صريح ما الفرق بينهما؟ قال إن وضع له ما الذي وضع؟ اللفظ له له لأي شيء للمعنى إن وضع اللفظ لذلك المعنى وكان واضحا صريحا فهو منطوق صريح لا تقل له ما أف اللفظ وضع لأي معنى لمعنى التأفف وقوله أف فالمعنى الموضوع له هاون معنى صريح هذا منطوق صريح فإن وضع له يعني وضع اللفظ لذلك المعنى فصريح وإن لزم عنه إن كان المعنى ليس اللفظ موضوعا له لكنه لازم عنه فغيره يعني فغير صريح ولهذا يقسم المناطقة الدلالة في الألفاظ إلى ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام المطابقة والتضمن دلالة اللفظية على الصحيح في ثاني منهما ودلالة الالتزام ليست لفظية هي دلالة عقلية التزام يعني يلزم منها عقلا أن يكون هذا كذلك فدلالة الالتزام ليست لفظية ولهذا قال هو منطوق غير صريح اللفظ لم يصرح به لكنه يلزم منه كما سيأتيك في الأمثلة إن شاء الله فإذا هذا التقسيم الأول اللفظ إما منطوق أو مفهوم والمنطوق صريح أو غير صريح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ وإن قصد وتوقف الصدق عليه وإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ أو الصحة عقلا كوسأل القرية أو شرعا كأعتق عبدك عني فدلالة اقتضاء وإن لم يقصد فدلالة إشارة اختصر رحمه الله تعالى في هذين السطرين نوعين من دلالة اللفظ في المنطوق غير الصريح ونبدأ بأولهما وهو دلالة الاقتضاء قال رحمه الله إن قصيد المعنى وتوقف الصدق عليه توقف صدق الكلام عليه أبدأ بالمثال حتى تفهم تقسيم التعريف لما يقول الله عز وجل أو يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة النفي هنا توجه إلى الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا المقصود لا صلاة موجودة نفي الوجود وهو الأصل في النفي نفي الحقائق أو المقصود نفي الصحة أو المقصود نفي الكمال الاحتمالات ثلاثة لا صلاة موجودة لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة وعلينا أن نقدر في الكلام ما يصح به المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا أحد من الفقهاء قال إن المقصود به وجود الصلاة لأنه ربما قام مصل فصلى فما قرأ فاتحة الكتاب أو ليست صفة صلاة أو شكل صلاة وجدت بلى إذا هو لا ينفي الوجود فربما هو ينفي الحكمة إذا ما أرادنا في الوجود لاحظ معي أن احتجنا إلى تقدير كلمة في السياق ليستقيم به الكلام ومثله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ويروى لفظا مشهورا عند الأصوليين ولا يصح رفع عن أمة الخطأ والنسيان هل حقيقة الخطأ والنسيان مرفوعة عن الأمة؟ يعني لا خطأ يقع ولا نسيان يقع؟ لا ما المرفوع؟ المرفوع المؤاخذة والإثم إذن هو الحكم وليست الحقيقة إذن أنا احتجتها هنا إلى تقدير شيء في الكلام أو في الجملة ليستقيم به الكلام هذا التقدير الذي نقدر فيه لفظة مقدرة في النص ضرورة لا بد منها ليش؟ قال إما ليستقيم بها الكلام أو يصح عقلا أو يصح شرعا أسباب ثلاثة من أجلها نقدر لفظة في سياق الكلام ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أما صدق الكلام فمثل ما قال المصنف كرفع رفع عن أمة الخطأ والنسيان يقصد بهذا أنه لا شيء مرفوع مثل قوله لا عمل إلا بنية لا صلاة ليست حقيقة العمل منفية ولا حقيقة الصلاة منفية المنفي حكمها فاحتجنا إلى تقدير لا عمل صحيح لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة لا نكاح إلا بكذا لا صلاة إلا بكذا النفيها هنا ليس بحقائق الأعمال والصلاة والنكاح فحقائقها ربما كانت قائمة وموجودة إذن حتى يصح الكلام، حتى يصدق الكلام، ماذا نقول؟ نقول لا بد من تقدير أن تقول لا بد حتى يصدق الكلام تقول لا بد من تقدير لا عمل صحيح، لا صلاة صحيحة أو مقبولة. هذا القسم الأول محتجنا فيه إلى تقدير من أجل أن يكون الكلام صادقا يعني مطابقا للواقع. قال أو صحته عقله. وضرب مثالا بقوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها في مقولة إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام لما رجعوا إليه بعدما أخذ أخاه بنيامين قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا الأصادقون القرية لا تسأل جدرانها وشوارعها والعير التي هي البعير أو القافلة لا تسأل إنما يسأل أهل القرية وأهل العير فهنا تقدير مضاف محذوف واسأل القرية أي وسأل أهل القرية والعيرة أهل العير التي أقبلنا فيها واحتجنا إلى تقديرها هنا ليصح الكلام ليصح الكلام عقلا عقلا لا تسأل القرية ولا تسأل العير ذاتها إنما يسأل أهلها أيضا فاحتجنا إلى تقدير ما يستقيم به الكلام ويصح عقلا إذن النوع الأول تقدير ما يستقيم به الكلام يصدق ويكون صحيحا مطابقا للواقع والثاني ما يصح به الكلام عقلا الثالث تقدير ما يصح به الكلام شرعا قال كقولك أعتق عبدك عني بألف هذا عقد وتوكيل منك لمن يتولى العتق انظر ماذا قلت قلت للموكل أعتق عبدك عني والعتق شرعا لا يقع إلا من مالكه فلا يصح الإنسان أن يقول يا أخر أعتق عبدك عني فإذا اعتقه فله الولاء لأنه المالك المعتق فهو يقول أعتق عبدك عني في الكلام تقدير بيعني عبدك وأعتقه عني ليصح شرعا هذا التصرف فإذا أعتق عبدك عني متضمن لمحذوف تقديره بعني عبدك بألف وأعتقه عني أما رأيت أنه قال أعتق عبدك عني بألف الألف للعتق الألف عوض للعتق لا عوض للملك فهو اشترى أولا بألف ثم وكله في العتق فقال بعني عبدك وأعتقه عني بألف قد تبدو لك هذه الأمثلة بدهية وواضحة وكل إنسان يفهم هذا لأجل وضوحها يؤت بها لتقرير القواعد التي يمكن أن تكون مرجعا لبناء الأحكام وتبنى عليها المسائل عند المصوريين نعود مرة أخرى نلملم هذا التقسيم فنقول في تقدير الكلام في تقدير ما يصح به الكلام يقولون تقدير ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا صدق الكلام مطابقته للواقع صحته عقلا أن الكلام لا يصح عند العقلاء إلا بتقدير ما يقدر في الكلام صحته شرعا حتى يكون التصرف وفق شروط الشريعة التي سمعت مثالا في أعتقابتك عني كل الأنواع الثلاثة فيها اقتضاء يعني تقدير لفظ يقتضيه الكلام يقتضيه لما؟ ليصحه عقلا أو شرعا أو يكون صادقا وكل واحد من هذه الثلاثة يسمى دلالة اقتضاء وربما عبروا بقولهم المقتضاء بفتح الضاد على البناء للمفعول فالمقتضاء أحد أنواع دلالات الألفاظ عند الأصوليين ما محله من التقسيم؟ تقول هو من المنطوق غير الصريح ليش قلنا منطوق؟ لأنه من جملة الكلام طيب هل الكلام قال لا صلاة صحيحا؟ لا ولذا قلنا منطوق غير صريح فلأنه غير صريح واحتاجنا إلى تقديره قدرناه فإذا الذي يجمع هذه الأنواع الثلاثة ما قال المصنف رحمه الله قصدا وتوقف الصدق عليه قصد اللفن قصد المعنى قصد المعنى من سياق الجملة وتوقف الصدق عليه لكنه كما قال ليس صريحا مباشرا كما تقدم في دلالة المنطوق الصريح فهو منطوق غير صريح كما قال إن عنه إذن هو مما لزم عنه اللفظ وكان مقصودا وتوقف الصدق عليه ثم ضرب الأمثلة فقال كرفع عن أمة الخطأ والحق الذي رفع ليس حقيقة الخطأ وذاته فما زال الخطأ واقعا وسيقع من الناس إلى يوم القيامة فما الذي رفع حكم الخطأ المؤاخذة والإثم فلا إثم لأنه وقع خطأا مثل ما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم مثل قولي تعالى في آخر البقره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله كما في صحيح مسلم قد فعلت فرفع الله عن الأمة المؤاخذة والإثم والعقاب بالخطأ والنسيان مع التنبيه كما قلت لك أن هذا اللفظ المتداول في كتب الأصول للحديث بلفظ روفعا عن أمة لا يصح كما نبه عليه المحدثون وأن الصحيح أو الحسن بطرقه الواردة عند المحدثين إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والمسيان لكنه بهذا اللفظ الوارد في دواوين السنة لا يصلح مثالا هم يحتاجون إلى هذا السياق في الجملة حتى يضرب به المثال وقد سمعت أمثلة سواه قال وتوقف الصدق عليه كروفع عن أمة الخطأ أو الصحة يعني توقف الصحة عقلا صحة الكلام مثل وسأل القرية أو شرعا يعني توقف عليه صحة الكلام شرعا كأعتق عبدك عني فالثلاثة فدلالة اقتضاء ثلاثة ما هي ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا قال فدلالة اقتضاء فإذا قيل لك ما دلالة الاقتضاء تقول ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا وعرفت مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة الثلاثة هذه دلالة اقتضاء دلالة الاقتضاء ما موقعها من تقسيم الدلالات منطوق غير صريح المنطوق غير الصريح يكون اقتضاء في أحد أنواعه الثلاثة اقتضاء في أحد أنواعه الثلاثة وهو ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو قال رحمه الله تعالى فدلالة اقتضاء ثم قال وإن لم يقصد فدلالة إشارة إن قصد وتوقف فدلالة اقتضاء صدق الكلام صحته عقلا صحة شرعا إن لم يقصد فدلالة إشارة إ哈 إش يعني إن لم يقصد يعني إن كان مما يلزم من اللفظ لكنه ليس مقصودا منه تأمل معي الأمثلة الوالدة قبل قليل هي مما قصد من الكلام أعتق عبدك عني بألف يعني بعني وأعتقه عني واسأل القرية واسأل أهل القرية فهو مقصود من الكلام لكنه ليس صريحا الآن النوع الثاني دلالة الإشارة هو ليس مقصودا من النص من اللفظ ويضربون لذلك أمثلا منه أو من أشهره حديث الصحيحي لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في عيد الأضحى ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فقالت تصدقن فإن كنا أكثر حطمي جهنم فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكات وتكفرن العشير في روايات في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنه في رواية عند البخاري أذهب للب الحازم من كن أو للرجل الحازم ما رأيت من ناقصات عقل ودين فقالت المرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما نقصان العقل فشهادة المرأة بشهادة رجلين تعدل شهادة رجلين فهذا نقصان العقل قال عليه الصلاة والسلام وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين فبين صلى الله عليه وسلم الوجه من وصف النساء بنقصان العقل والدين وقبل أن أشرع في بيان معنى الحديث هذا الحديث الذي يفهمه بعض الناس خطأا يظنه خرج من فمه عليه الصلاة والسلام على وجه الانتقاص النساء أو الحط من أقدارهم ويكفي أي مسلم وإن لم يفهم الحديث لكنه يعرف قدر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله نزهه وأعلى قدره أن يتكلم في حياته بنصف كريمة يستهزئ بها من أحد من خلق الله أو يحط بها من قدر أحد من أمته حاشاه عليه الصلاة والسلام فالاحتفاظ بهذا الأصل العظيم وحده يكفي وإن لم تفهم المراد لكنها مدخل مهم إذن هو ما يقصد الحطة ولا الانتقاص ولا الاستهزاء لكنه كان في موقف وعظ يعظ النساء فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على لذي لب من كنا هو جاء بي في الجملة في سياق إظهار بيان طبيعة في النساء وأنهن بالرغم مما هن فيه من الطبيعة التي خلقهن الله عليها من نقص العقل والدين إلا أنهن يملكن من الغلبة ما يذهب بلب الرجل الحازم وهو حازم فكيف بالضعفاء وبأنصاف الحازمين هن أسرع خطفا لعقله وقلبه هذه طبيعة في النساء هو شيء عظيم جعله الله في النساء ولذلك تعظم الفتنة بهن لأنهن مع نقصان العقل والدين هن يغلبن الرجل الحازم ويذهبن بعقله فكيف لو كملن بعقولهن وأديانهن كما كنا أعظم من ذلك كنا أعظم أثراً ولا شك فلما تستفسرت الصحابية قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين بين فتبدد كل إشكال ووصف نقصان العقل بقوله أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل فقالت بلى قال فذاك نقصان عقلها وهو ما جاء في آية الدين في سورة البقرة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية بينت لما جعلت الشريعة في مقابل شهادة الرجل شهادة امرأتين الآية بينت أن تضل إحداهما تذكر إحداهم الأخرى شأن النساء في الأحكام في شهود الوقائع في إثبات القضايا والتفاصيل وما يتعلق بالحقوق ليس عندهن من الضبط ما عند الرجال فجعل الله لكل شيء قدرة وجعل النرأة من رحمة الشريعة بها ورفقه بها أن جعل لها نصف نصاب في الشهادة توثيقا للحقوق ليس اتهاما لها هذه طبيعة فيها كما لو قلنا مثلا إن طبيعة الأم أعظم شفقة ورحمة من الأب. أ يكون هذا اتهاما للأب بالقصوة والغضب والجفوة وعدم الرحمة بالأبناء؟ لا. الإخبار عن طبائع الخلق الذي يخبر به الخالق سبحانه العالم بمن خلق. هذا وصف وصف للحقيقة وبيان لها. ليس فيه قدح ولا ذم ولا إهانة ولا انتقاص. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن من سوء فهم أو من قصد مغرض ربما طعن بعض الطاعنين في بعض أحكام الشريعة وقد في الذات الإلهية وفي النبوة المحمدية فطعنوا في الأحكام الشرعية فلا عتب على أعداء الدين وخصومه وجهل ومتسلطين وسفهاء يتهمون الشريعة وينتقصونها فقد عرفت عداوتهم لكن العتب على بعض بني الإسلام ممن ينساق لذلك فإما أن يصدق تلك الفيرية أو يضعف عن جوابها أو يجهل فلا يدري ما يقول أو يستحي من أن يكون في مقام يذب به عن دينه وشريعته قال صلى الله عليه وسلم بعدما بين نقصان العقل قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمضان فذاك نقصان دينها يعني أنها في الصلاة معذورة في أيام الحيض بترك الصلاة وفي رمضان معذورة بالفطر ثم القضاء بعد رمضان فهي نقصة في أعمال الأركان في الصلاة والصيام عذرا ليس قد حن فيها لكنه مراعاة لحالها إنما الوصف والواقع يقول إن عدد صلوات المرأة لو عاشت أربعين سنة لن تكون قادرة عدد صلوات الرجل الذي عاش أربعين سنة هذا واقع هذا ليس ذما الشريعة التي رخصت لها وخففت عنها أتظن أن الشريعة التي رخصت لها وخففت عنها تجعل ذلك تهمة لها وعيبا فيها أبدا هذا لا يمكن أن يفهم نعود إلى السياق الحديث عن ماذا يتكلم عن وعظ النساء وتذكيرهن بالله وأن ذكرها بوصف يتعلق بها الفقهاء استعملوا هذا الحديث في مسألة خلافية عندهم في مسألة الحيض والنفاس لا علاقة له بسياق الحديث قالوا من دلالات الحديث أن أكثر مدة الحيض الذي يصيب النساء خمسة عشر يوما في كل شهر الحديث لا تكلم عن هذا ولا تطرق له لكنهم فهموا ذلك من سياق الحديث لأن في بعض الروايات التي يتداولها الوصوليون أيضا ولا تصح أن النساء ناقصات عقل ودين تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي الحديث لا يصح بهذا اللفظ لكن قال تمكث الليالي فلما قالوا في بعض الألفاظ تمكث شطر الشطر كم؟ نصف قالوا إذن أكثر ما يكون في مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا زاد الدم عند المرأة على خمسة عشر يوما فليس بحيض. السؤال: هل هذا الصنيع من الفقهاء في الاستناد إلى هذا الحديث لبناء حكم يتعلق بالحيض؟ هل جاء النص يقصد هذا الحكم؟ لا، إذا نقول كما قال المصنف رحمه الله لم يقصد يعني هذا الحكم أو هذا المعنى دل عليه اللفظ غير مقصود به. اللفظ يتكلم عن مسألة أخرى خذ مثالاً آخر مثل قوله تعالى في مسألة الحمل والرضاع. قال وحمله وفصاله ثلاثون شهر حمل الأم للولد والفطام ثلاثون شهر ثلاثون شهر يعني كم سنتين وستة أشهر وقال الله تعالى في الآية الأخرى وفصاله في عامين فكم بقي من السنتين ونصف بقي ستة أشهر فمجموع الآيتين إذا قلت إن الحمل والرضاع سنتين ونصف والرضاع وحده سنتين فكم يبقى فقالوا أقل مدة الحمل التي تكون ستة أشهر الآية ما تكلمت على أقل مدة الحمل ولا جاء الكلام لأجلها لكن من فقه النص أن يقال يفهم من الحديث هذا فدل عليه اللفظ لكن لم يكن مقصودا الكلام لأجله فهذا يسميه الفقهاء دلالة منطوق غير صريح ليس الكلام مقصودا لأجله وينسب هذا الفهم في الآية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نسب أيضا إلى بعض الصحابة كمحمد بن كعب القرضي الاستنباط من آية وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل لا يتكلم على جواز الطعام والشراب والجماع في مساء ليالي رمضان إلى الفجر قال فدل هذا على صحة صيام من أصبح جنوبا آية ما تكلمت على هذا ولا تطرقت إليه لكن من لوازم ذلك إذا كان الجماع مباحا إلى قبيل الفجر وهو جزء من الليل يلزم من ذلك أنه ربما فرغ من الجماع قبل أدان الفجر وما اتسع الوقت فدخل الوقت وأذن الفجر وهو جنوب فهل يفسد صيامه لأنه لم يغتسل الجواب لا الآية ما تكلمت عن هذا ولا سيق الكلام لأجله لكن لما كان من لوازم الفهم في النص هذا المعنى قالوا هذا من دلالة المنطوق غير الصريح والكلام لم يكن مقصودا لأجله قذ مثالا أخيرا لذلك قال الله تعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له من المولود له الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في حال الطلاق يلزم الأب أن ينفق على امرأته المطلقة نفقة الرضاعة مدة العامين ويكسوها وعلى يعني يجب على المولود له رزقهن رزق الوالدات المرضعات وكسوتهن مدة الإرضاع الآية تتكلم على الحقوق بين الزوجين في حال الفراق وحق الرضاع وحق الحضانة وكذا قال الفقهاء فهم من الآية على استحقاق الأبي للنسب وأنه أولى به فالآية ما تكلمت عن النسب لكن السياق لما قالوا على المولود له فنسب الولد له قال هذا يدل على أن الأب أحق بالنسب وقل مثل ذلك هو كما قلت في صدر المجلس امتداد لعجيب صنيع الأئمة أئمة الإسلام أصوليين وفوقها رحمة الله عليهم في توظيف دلالات النصوص الشرعية كل ما يمكن أن يفاد من اللفظ في النص الشرعي حكم ويستبط منه ويبنى عليه فذلك محل نظر واهتمام عندهم. قال رحمه الله تعالى وإن لم يقصد فدلالة إشارة وقد تقدمت أمثلتها والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وإيماء والنص الصريح طيب قال رحمه الله هذا في آخر أنواع تقسيمات المنطوق وإن لم يتوقف إيش؟ لا صدق الكلام ولا صحته هذا معنى من المنطوق غير الصريح لا توقف الكلام عليه لكن اقترن بحكم إذن هو لفظ في سياق الجملة جاء مقترنا بالحكم الكلام يتوقف عليه لا لو حذفته من الكلام اختلف لا إنما وجوده مقترنا بالحكم مشعر بدلالته على معنى مراد المعنى هذا الذي في هذا النوع هو معنى الوصف المناسب للحكم الذي يصرح أن يكون علة مرة أخرى قال وإن لم يتوقف يعني لم يتوقف على هذا المعنى صدق الكلام ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولم يكن مقصودا لذاته ولا لغيره لكن اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا اقتران هذه اللفظة في سياق الجملة بالحكم الذي جاء في الآية أو في الحديث ليس له ارتباط مناسب إلا أن يكون وصفا تعليليا قال لو لم يكن لتعليله كان بعيدا إذن أولى المعاني وأقربها لكل عاقل يفهم اللغة أن يقول هذا الوصف ما جاء في هذا السياق إلا لقصد معنى من المعاني وهو المراد به التعليل قال فتنبيهن ويسمى إيماء الأمثلة هنا كثيرة والمصنف رحمه الله ما تطرق إليها لأن ستأتي تفصيلا في موضع آخر وهو في القياس في حديث الأصوليين عن مسالك العلة وطرق استنباطها فإن هناك يتكلمون على أن العلة يمكن أن تكون صريحة منصوصة ويمكن أن تكون مستنبطة والاستنباط أنواع منها هذا الإشارة التنبيه الإيماء أن يأتي الحكم معقبا بالوصف بالفاء أو يأتي الوصف عقيب الحكم بالفاء أو يسأل عليه الصلاة والسلام عن السؤال فيجيب بجواب مرتبط بالسؤال لدلالة فيه فيشعر بملاءمة المعنى إلى آخره كما سيأتيك هناك تفصيلا إن شاء الله لكن من أمثلة ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما الحكم في الآية فَطُعْيَدِ السارق أَيْنَ الْأَمْرُ فَاقْطَعُوا جَاءَ بِالْفَا فَاقْطَعُوا الفَا تربط الجملة بما سبق ما الذي سبق قوله فَاقْطَعُوا والسارِق والسارقة الكلام ها هنا باسم الفاعل السارق السارقة هو اسم مشتق يحمل وصفا أنه رجل موصوف بالسرقة أو امرأة موصوفة بالسرقة. هذا الوصف هو الملائم للحكم أن القطعة معلل بوصف السرقة بضوابطها الشرعية متى يسمى الفعل السرقة أن يكون قد أخذ مالا بلغ نصابا مأخوذا من حرزه إلى آخره عندئذ يصدق أن يقال عنه سارق وينطبق عليه الحكم إذا هو من المعنى الملائم قال رحمه الله لو لم يكن لتعليله كان بعيدا قال فعندئذ يسمى تنبيها لما جاء المغيرة بن شعب رضي الله عنه ينزع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما باله واراد الوضوء قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما مباشرة قال الفقهاء من شروط مسح على أن يكون قد دبسها على طهارة أخذوه من هذا لما قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح جاء الحكم فمسح بعد قوله فإني أدخلتهما طاهرتين سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة إذا شربت من الإناء قال إنها ليست بنجس هذا الحكم كافي أو ليس كافيا كافي فلماذا يقول بعد إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذه الجملة لا فائدة لها إلا أن يبين لنا عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها أصبح سؤر الهرة طاهراً ما العلة؟ كثرة دورانها واختلاطها بأهل البيت وغشيانها لطعامهم وشرابهم أعطانا علة هذه العلة نستفيد منها في غير الهرة لو تتحدت معها في المعنى وتحقق فيها الوصف إذا عندي نوع هنا واسع أيضا يستعمله الفقهاء في باب القياس في استنباط العلل ما العلل؟ الأوصاف المناسبة للأحكام هل دائما الشريعة تقول افعلوا كذا من أجل كذا؟ لا أحيانا أحيانا يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يقول الله تعالى في كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم قال في الحج ليشهد منافع لهم أحيانا يأتي التعليل صراحة بلا من التعليل أو إذا أو كي أو غيرها من أدوات التعليل والأكثر أن يأتي التعليل بطريقة ليست صريحة ولا مباشرة هي التي يسمونها هنا تنبيها أو قال ويسمى إيماء قال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم كل واحد يفهم أن الله وعد أهل البر يوم القيامة بنعيم أبدي جعلنا الله وإياكم منه لكن أما تفهم؟ أن سبب النعيم الموعود به هو برهم إذن الوصف هو البر فمن أراد النعيم فليتصف بالبر قال وإن الفجار لفي جحيم معنى الآية المباشر والواضح والصريح الوعيد لمن كان كذلك والعياذ بالله أن يكون من أهل الجحيم لكن معنى الآية مشعر بأن سبب وعيدهم بالجحيم هو وصف الفجور الذي تلبسوا به فالآية ما قالت إن الأبرار لفي نعيم لبرهم لكن المعنى مفهوم ولا قالت إن الفجار لفي جحيم لفجورهم لكنه فهم فإذا لبر هؤلاء أو لفجور هؤلاء هو معنى مستفاد السؤال هل اللفظ دل على هذا المعنى صراحة لا ليس صراحة هو من منطوق اللفظ لكن ليس من صريحه من غير الصريح ومن الصريح غير الصريح قلنا أنواع هذا من النوع غير المقصود بالكلام الكلام الوعد بالنعيم والوعيد بالجحيم انتهى لكن استفادة المعاني من خلال هذه المسارك المشار هي جزء مما يوظفه الأصليون في استنباط الأحكام من المعاني نعم أو المعاني من الألفاظ أحسن الله إليكم قال رحمه الله والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به وإلى مفهوم طيب هذه آخر جملة نختب بها مجلس اليوم إن شاء الله قال والنص الصريح هذا الصلاح متى نقول عن الدلالة إنها نص قال والنص الصريح طيب تعال معي لابتداء التقسيم من بداية المجلس هنا دلالة الدلالة إما منطوق وإما مفهوم والمنطوق صريح أو غير صريح متى نسمي نصا؟ إن كان منطوقا صريحا قلنا المنطوق الصريح ما هو؟ مطابقة وتضمن قال هنا والنص الصريح يعني هو المنطوق الصريح الذي يسمى نصا فقط السؤال طيب فإن كان دون ذلك إن كان ظاهرا يعني له هو له دلالة راجحة مع احتمال مرجوح أي يسمى نصا هذا مما اختلفوا فيه الذي قرره مصنف هنا رحمه الله النص الصريح زاد القاضي أبو يعلى قال وإن احتمل غيره فأدخل ماذا أدخل الظاهر قال هنا والنص الصريح واكتفى به القاضي أبو يعلى قال وإن احتمل غيره والمجد بن تيميا قال ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا فأدخل النص المقطوع به هذه الصلاحات يا إخوه ولا إشكال في تفاوت أهل العلم في تقريرها إذا متى نقول عن الدلالة إنها نص على كلام المصنف إذا كان صريحا قال وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به متى يكون النص لا يحتمل تأويلا كما قلنا إذا كان مقطوعا به لا يحتمل إلا دلالة واحدة قال فمقطوع به يعني له القطع ليس ظنية الدلالة مقطوع دلالة قطعية ركز معي لما قال وإن لم يحتمل كأنك تفهم أن النص يمكن أن يحتمل تأويلا، فإن احتمل تأويلا فلن يكون مقطوعا، سيكون مظنونا. إذا النص تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا. ما حكمه؟ ما حكمه من حيث قوة الدلالة؟ إن كان لا يحتمل تأويلا فهو قطعي وإن كان يحتمل فهو ظني. ما فائدة هذا معرفة مراتب الدلالات عند التعارض ومعرفة التعامل معها أيضا. وهذا الاصطلاح هو مما تفاوت فيه أهل العلم ولهذا نقل بعض الأصوليين أن مما قاله مثلا أبو الفرج المقدسي قال حد النص في الشرع ما علي لفظه عن الشركتي ومعناه عن الشك أن يكون اللفظ لا فيه والمعنى لا تردد فيه قال هذا هو النص وهو الذي عليه الذي مشى عليه بالغزال في المستصفى وقدامة في الروضة أيضا وقال آخرون النص هو الخطاب الواقع على غير واحد القرافي رحمه الله يقول للنص ثلاثة اصطلاحات وهذا مهم عندما تسمع أو تقرأ كلمة نص في كلام الفقهاء والأصولين وبعضهم يورث هذا عنده إشكالا فكلام القرافي هنا رحمه الله مفيد ونافع قال للنص ثلاثة اصطلاحات يعني حين يقول الفقيه هذا النص يدل على كذا أو الدليل هنا النص والإجماع إيش يقصد بالنص هو الدلالة التي لا تحتمل إلا معنى واحد لا ليس دائما قال رحم الله للنص ثلاثة الصلاحات أحدها ما لا يحتمل التأويل قال الله تعالى في هذه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة هذه ما فيها خلاف ولا اجتهد فيها أحد الآية تقول ثلاثة وسبعة والمجموع عشرة هذه ما فيها فهي نص قطعي لا يحتمل تأويلا ولا اجتهاد فيه هذا الإطلاق الأول قال والثاني محتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر إذا حتى الظاهر أحيانا يسمى نصا فكأن لفظة نص هنا أعم تشمل القطعي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وتشمل أيضا محتمل معنى سواه قال والثالث ما دل على معنى كيف كان قال وهو الغالب في استعمال الفقهاء إيش يعني ما دل على معنى كيف كان؟ أي دليل في الكتاب والسنة يسمونه نصا وهذا يقثر في كلام الفقهاء لما تأتي المسألة يقول يجب كذا ويحرم كذا قال والدليل على ذلك النص والإجماع والقياس أما النص فقوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا وأما القياس إيش يعني إيش قال الدليل على ذلك النص والقياس والإجماع يقصد به النص اللفظ مطلقا الدليل من الكتاب والسنة دل على اللفظ كيف ما كان قال وهذا هو الغالب في استعمال الفقهاء زاد ابن العراقي دلالة الرابعة قال دلالة الكتاب والسنة مطلقة وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين وعليه مشى البيضاء في القياس والمقصود أن لا يورث هذا إشكالا فإذا وجدت كلمة النص في سياق لا تقول أخطأ ما أصاب استعمال التعبير عن الدلالة في هذا السياق إنما هي استعمالات متعددة هنا تم كلام المصنف رحمه الله على دلالة المنطوب ستبقى لنا دلالة المفهوم بأقسامها الموافقة والمخارفة وأنواعها المتفرعة عنها نرجئها إلى مجلس شهرنا المقبل إن شاء الله تعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا حي يا قيوم اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا يا رب لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفق أعمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام واحفظنا يا رب والمسلم جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار أنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمع والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله